honcompahaha has Aufí Ali Allah قام معه المعهد مخزينا المخزمية عامة نزين الولد واني حاجد النهار لما كان عندنا بنقول احنا هنا دخلنا في الريق يعني الدنيا كلها احنا احنا Come uh on. -huh. اللهم اتبعوني للاستفاد وخان الله العزيزة العزيزة ومضاها قولكم وعالفان حبا اتبعوني لكم فخانا عزيلا لهم لأفقاء قدواهم ومضاها قولكم وفقا لهم وجوهين للمعاء فهي رجل سنة الله عزيزة كما يعني مستحفى جميعه كله كان الخطار فهي الخطار أن يطلق فهي رجلها خلطت الله الله ma wow. وعن اكثرهم واحد وعناف من البغاوات فهان من قبل ان ياتي الى الدنيا هذا هو جزاء الظلم ولا شيء الدنيا انما هم المسؤولون انما نحن لا نصل الى نحن بعد هذا الحادث وتمام الصبر وان اليهود و نمی‌دانم چه می‌کند و هیچ‌کس نمی‌داند چه می‌کند. و نمی‌دانم چه می‌کند و هیچ‌کس نمی‌داند چه می‌کند. و نمی‌دانم و هیچ‌کس نمی‌داند چه می‌کند. و نمی‌دانم چه می‌کند حينما بلده انقطعت شركة اللي حديث عن المسلمين هذه اللي أطلقتهم وهذه اللي أطلقتهم اللي أطلقتهم والتاريخ هو نفسه فما أصبح اليوم مباركة إلا اليوم بحيطة بطمئين السراعين فلن ينبقوا بالطمئين الراسلين في أمريكا في هذا الطمئين ليه عديده هذا الطمئين الذي ينبقون في, في السرطان من الدنيا كان المسخورة هالك نحن ثم يذهب بها للبعطاء المؤمنون ويطلب البيان والنسان والأطفال وهم يجمعون هذا المال ويطالب هذا المستوى من الملغون ان يطلب البيانات المؤمنين جميعا لأرضه بأرض البيانات وما كان يكتبه إليه مرادة العليم التنوية مختلفة إن يخذ أن يديرك وأن يخذ لي أن يديرك أن يخذره ومن هنا والمسلمين واحد وعليه هذا دلاله وهذا دلاله ثم بعدها هنا في اليهود المختار من الأماكن لعن ملاحظ أمريكا ومعقلنا إليك وهذا مجد مجدد قداع خلاف التنميين الملاحظة خارج مجدد الرهيب الذي حاول ان يغير تقادمه لو لم يكن الذي لم في العالم اقوى ما يوافق اليهود فانه اليهود هذا الا صحراء جاء من ورائه بايعوا الرهط وجاءت فيضه من وجاء ما يستحق الورقه فعكسه الورقه يخلي من لا يملك ولا يملك العالم وهو رب واكرم من الذي على العالم الان يغيث. يخور تخور انهزي السلام ونسجر القارئ على انها اناس الارهاب. وانها لدي انتقال وانترحى. وكيف يخلر اعلام اليهودين. هذه النتاكب على انها اناس ويغيث من ارهاب. كما لا يكتفون بجانب بل يكتفون بالمظاهرة ان المسلم طاولتنا اخبرت الشركة يكتفون بالمظاهرة بعد قدر المهرب ان المسلم بالطارق كأنه يعتبرون نحن هرسل الانهجاب وأنه يجب الانهجاب والمسلمون كيف يكتفون والمسلمون لا لك من المعلوم أنك تقول من المرجح أن من المصادق من المصادق من المصادق إذا لم تشرى من المصادق لكي ترى له إذا لم تقصده على مفترض للغاية. ان النزيل يحضر دول فقد خد نزيلة هذا التواجد واجب على كل مسلم لكي لا يمكن مكان افتاده ولكي يوضع على سلسات الآخر. النزيلة لا خدد ان يفتح أجحى لكم أنتم يا أهل مصر أنتم الذين أكون من أهل مصر وأنا أنتم فنخلص على صلات فللسادات اليوم فلما خلصنا من المسلمين ونرى أنهم أخذ الناس على الحياة, في على الحياة. حتى تنجم حتى. لا تقل الى المسلمين فتنسل لهم لا تقل ان تقلوا بوازينك المحمدينك وان تعملوا بالله يا اليهم الذين آمنوا كلهم وانسان الله اقول هذا والسهل الوحيد لك in the United عباد الله منه من نفسي الله اللي علينا ان نقرأ وان نقهم كتاب ربنا وان نتقارف صورة نبيهنا الحبيبه صلى الله عليه وسلم نقلت كيف كانت خروض اليهم وكيف كانت نتائجها وكيف كانت الحسائل والهجائل تنجي به ونقرأ قوى ربنا عزاجين في متائج الحرب مع بيق ريضة فأنزل الذين ظاهرون من اهل الكتاب من صواتيهم وقذفت لقناتهم الرعد أنزل هم الحبون وقذفت لقناتهم الرعد جاءت الله التنعي إذا هو الله الذي بنى و الذي أعد، فلا يكملنا ولا يكمله، هذا كافٍ من أمر الله، كافٍ فارضون، كل من يؤمن هو له، وَالسَّمَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ إِذَا أَوْحَى اللَّهُ فَأَوْحَى وَأَرْسَلَ الْعَرْبَ لَبِيَائَهُمْ لَا وَعْيَهُمْ الذين عقلا أكلوا من أصناف نبيه أكلوا من كنوز على أموالهم و ديالهم الدار هذا زمان يؤمن أن السماء حاضر المسلمين الذين حاضرين و نبيه سيتحسن آن هذه الدنيا. يا قول تنفعوا اصناقهم لبناء الحق وقالوا فيها تنفعوا فيها موت اليهود وعلى الاهزم كل حتنوا من المتال والاوطايا كما ذاكوا هم شرقهم بطول حوالي هم فعلوا كل المدقات ومع ذلك يقومون عن يغذرين كوهابين ونحن نعود أن نجد نحن يغذرين نحن نعود أبعض البدد على نحن نحن نعود ونحن أصحاب علم نعود نحن أصحاب الحق نعود أن نجاقع عن حقنا عن ديننا. عن عودينا. فإذا كنوا هذا يرغباً فلنأل الله لا نخاف هذه التطوير ولا نخاف من اعلانهم المضافة. فنضافة ونتحدث المدرناه. إننا أرحاب جيه وأرحاب عقيدة وأرحاب حق نترافع وهذا نرهاجر لن يهوه لأرخنا وبنائنا وبنائنا وبنائنا فإذا وقعنا أجوانا قرر ارهابين لا لا نعرض عليهم رفعنا وقعنا أجوانا من نبحثون هاي قرر لا ليفضل نجال لماذا نتخطط الأمر ليفضل من لعلام مثقا., نحرف على اينا نكون كاذأنعين وجهي اخوة ملعجبات كاذ بي اذع الهراء توقيتك ا prepar SUBSCRIBE اما هذا العجاب نحن نب사وين ذmbب عليها تحدهين العالم ومعدوا denهم ذاتك定 مثاده والأخي في العالم يادم همیشه نه و من نه تصوری به عبادت مسلمین و ازاله و که آنها لم تضع عنك يهود ولا ناقص حتى تستجع منهم. وهكذا سلوا الإحلال. فلحسن الإحلال كل الناقص أن ينسى حياته اليوم، وكل الناقص أن ينسى حياته اليوم. ما هو حنثك وما ونعلم اننا اكبر بل ينبغي ان نتدارى من الخط الذي نذير الله احفظ عقيدتك احافظ على اصولك خاصه كلامك ان نرفع اخرى ونوضع هنا لتثبيت هذا الايمان لا نخاف الله على بيت الجنسية لله فهذا وقت يكون يومي على محفظ على مدارات على مسترار والنزار والجوهر هذا اقتصاد الملاكسين لو يكون مدعا او مدارا او مزفا لولا يتلان في رحلة المحيط هذا المعلقين مزفين ومدواها دي امام يا جائع الجهر بسم المرض الو من العبر و والفيات ومن الدسون ومن الأذ وادي من العلوق النباء يوسوى دعم السابهات يوموا على رغب الوادي وضحوا ولا م من المعروف الأنحة ويأتوا من الله سباك بها جمالك ولا تجدوا إلا والله معكم ولم يأتوا من ألا على سبيل الله عليه وسلم سبا عقب الله عز وجل سببان إسم الله وقفوا على السبيل لا أجد من الله على ربنا اغفر لنا وتجاوز عنا وعاملنا بالعدل وامنحنا من فضلك يا رب العالمين ارحمنا فواجنا وحاشرنا ربنا من عند رحمة الله واهم كل امرئ بما يتقى اللهم اجعلنا من المتقين ومن يعذبنا في الدنيا ومن dan semua Amen. <laughs> قال: لما رفع النبي طلب الله عليه وطلب من الخندة ووضع السلاح غوثة فتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت التلاح والله ما رضعناه تقرب إليهم قال فإلى أين قال ها هنا فأشار بيبه إلى دمي القريبة فخرج النبي قلنا الله عليه وتلم إليه عن أنت قال فأني أندر إلى الغبار تابعة في الغبار ضر ظني حين الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريبة تابعا مرتفعا حمد عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحجاب لا يطلن أحد العصر إلا في بني فأدرق بعضهم عطر الطريق فقال بعضهم ما يطلّي حتى نحن وقال بعضهم بل يطلّي من يرد ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلن يُعنّف واحدا منهم عن ابي سعيد فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا النبي صلى الله عليه وسلم الى فِي الْأَرْضِ على حمار فلما وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا ها ولينا على حكمك تقام تحكم مقاتلتهم وتصدي ضررهم قال هو قد الله ترد قال حكم الملك عن عائفه قالت اسود صار يوما حيضك طماغ رجل من قريش فِي في الأكحل فضرب النبي عَلَيْهِ الله عليه وتلم قيمة في مِنْ قَرِيبٍ من خليد فلما أرجى رسول الله صلى الله عليه وتلم فأتى الجبريل عليه السلام وهو ينطب رأته من الغبار فقال قد ومعك السلاح الله ما ومعك أخر إلنجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى ذنق ريضة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كندموا على حكمه فرد الحكم الى يسع قال فإنه أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تصد النساء والذرية فأن تقتل أميالهم فأن يتعدم قال اللهم إليك تعلم أنه ليس أحد أحد إلي أن أجاهده فيك في القوم تجدر رسولك الله عليه وسلم وأخرجه اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينه فإن سيبقي من حرب قريش الشيخ فأرطي الله حتى أجاهدهنك فإن كنت بعد الحرب فالزرهات عن ماتي فيها فانتدرت من يبته فلن يرؤهم ففي المسجد من دار غفارة إلا الضوء يسير إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من كبركم فإذا بعد يفضل برقه دماء فما تنهى الأسحل عرق في وقت الضراع يبدأه موضع فلم يرواهم لن يفضعهم يغضى يتير على البراء قال قال النبي صلى الله عليه وصلنا يوم قريضة لحسان بنكابك اهدوا المسركين فإلا بدول معك باب أهل تعبد الأشرة عن جاه الاعتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعبد الأشرة فإنهم قد آثموا رسوله فقال محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحب أن أقتل على نعى قال فأذنني أن أقول سيئا قال قل فأتوه محمد المسلمة فقال إن هذا العدر قد ألنا قبطة وإنه قد علنا فإن قد أتيتك أستثرتك والله قال إنا قد اتبعنا فلا نحب أن نبعه حتى ننظر إلى أي شيء وصير جعله فقد أن تتبكنا وفقا وفقا فقال نعم ارهنون قالوا أي شيء تنمي على ارهنون فيأكم. وكن مرهنا فانا وانفعل العام قال فاهم قال وكن مرهنا ابنا انا وكن فخذ احدور فيقام وهو وقت الرب قد هذا عام علينا ولا كنا نرهرك يا عبر ان نسي اذا اخر ليل وما وهو اخ قاب لمن وضاه فتبعوه الى الحب فنظر منهم فقال كلهم ما اتى اين هذه فقال هو محمد بن وأخي أبونا إليك وفي دوايك قالت أتلع خلطا لأنه يحطرني هجا قال إنما هو أخي محمد ومثلمه أبيعي أبونا إليك إن الكعيم موضوعنا بليل مأجاب. قال ويبتلو محمد بن مسلمة معه رجلا فقال إذا ما جاء فإني مائل بشعره فإذا رأيتم لا مبتل رأسه فدونكم ترددون فقال مرة ثم فنزل إليهم لدى وشحا ومعا تحميه ريح الصيد فقال ما رأيتك اليوم ريحا حي قال إن دي أعطري طائم عرب وأجمل فقال أتأذن لي أن قال نعم فتمه ثم اثم اصحابه ان قال اتعذر لي على معن فلما استمكن من القال دونكم فتم ثم اذن لي يقل الله عليه وكلمك اخبروه فدعنا من المعانا وهو الجرع او السماء على البعاء قال الله عليه وسلم انا ابو رافع للوهاد رجالا من الانطاع فالله عليهم ادى الله فكان ابو رافع يؤذي الله, الله عليه وسلم ويعلم عليه فقال في حكم المهرب او ذي الخداع فلما دنا منه اخذ غرابه الكشلان فرح الناس بتعزه فقال عبد الله الاصحاب اجلسوا مكانه فاني من سرق ولفق يعلم ان ادخل فاخذنا حتى باب الرب ثم تقدم ادخله فانه يقضي حاجه فقد دخل الناس وهذا البواب ان كنت تريد ان تدخل فإنني أريد أن أغلق الباب فدخلت فقلنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وإذن قال وقلت إلى ففتحت الباب وفي نواية فتلقفت أن أدخل فتقضوا حمارا له قال فخرجوا بقبة واتنبونه قال فخاتلت ان اغرق قال فغطيت عأسي كأني اعجي حاجة ان لا يدى صاحب الباب من اراد ان يدخل فان يدخل قبل ان أغلقه. فدخلت كما اختبأت في مرد في حمال عند باب الحس فتعشوا عند أبي وعاطر وتحجتوا حتى ذهبت تواف من الليل. ثم رجعوا إلى بياتهم فلما هدأت الأطوات ولا أسمع فرأيت صاحب الباب حيث وضع للساح الحس في جوة فأخذتها وففحت به باب الحج ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فولقتها عليهم من ظارك ثم وطأت إلى أبواب في سلم فجعلت كل ما فضعت بادا أغلقت علي من جاهد قلت إلا الأول إذا نجي ويجي من إلي حتى أبقله فامتهيت إليه فإذا هو في بيت عياله لا أدري هو البيت. فقلت يا ابا رافع. قال من هذا. فأهويت لحيطي. فأضرب ها ضربة بالكيس. فأنا جهش. فما اغنيت شيئا. فقالت. فخرجت من البيت. ثم جئتك اني عزيزة. فقلت ما لك يا ابا رافع. فاليوثهتي فقال ها هو في فم دخل عليه رجل فتربد به قال فعملت له امرض اضرب في اخرى فلن شيئا. فقال اهل كما جئت وغيرت طيقي كهيئة المبين فإذا عام الطيق على ظهره فأضع الطيق في بطله كما أنتع عليه حتى تموت طيق العجل وفي حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أبتأي أبواب باباً جاباً حتى انتهيت إلى درجة المهر فربعت رجمي وأنا أرى قد انتهيت الأرض فوقعت في ريمة المثمرة فانتفرت شاكي فعطبتها بعمالة ثم انطلقت حتى جلست على الباب. فَكُنْ لَا أَخْرِجُ اللَّيْلَ فَخَفْتَ أَعْلَمَ أَقَصَّتَهُ فَلَمَّا صَاحَدَ قَامَ الْمَاءُ عَلَى السُّطُوحِ فَسُبْحَانَ رَبِّكَ حَتَّى أَسْمَعَ اللَّهِيَّكَ فَلَمَّا كَانَتْ بِرَجْزِ الصُّحُبِ عَبْدًا لَا هَيْفَ قَالَ أَلَا أَبَاحُ انطلقت إلى أخيدي فقلت المزاعر فقد قتل الله أباراك انتهيت إلى النبي وسلم غور عليه وسلم فحددته فقالت تبت ربني فبقبت ربني فنفعها لم أشتغيها وراء الناس بفرحه ودعوا بمرايه التي ترعى الفرحة